ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ, وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون